بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهامته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه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 وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي وجوه الطعن في الراوي كم وجوه الطعن في الراوي وبين ما يتعلق منها بالعدالة وما يتعلق بالضبط ثم اذكرها مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح وجوه الطعن في الراوي عشرة خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهمة به والفسق والجهالة والبدعة والخمسة التي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ وترتيب هذه الوجوه العشرة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح كما يلي أولا الكذب ثم التهمة به ثم فحش الغلط ثم الغفلة ثم الفسق ثم الوهم ثم مخالفة الثقات ثم الجهالة ثم البدعة والعاشر سوء الحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد فقد سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن الحديث المردود له سببان عامان. احدهما سقوط السقوط من الاسناد والثاني الطعن في الراوي وعرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسقوط بالإسناد من الاسناد وأن, وان وان وان انه يدخل تحته انواع منها المعلق الذي يكون السقط في اوله ومنها ما يكون مرسلا وهو الذي يكون بعد بعد التابعي بان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومنها ما يكون في أول السند وآخره وعلا وهو المعضل وهو سقوط اثنين فصاعدا بشرط التوالي ومنها المنقطع الذي يكون فيه الساقط واحدا يعني من الاسناد أو يكون الساقط اثنين يكون الساقط اثنين بشرط بشرط عدم التوالي لأنه لو حصل التوالي لكان معضلا في الدرس الماضي مرة ما يتعلق بالسبب الأول الذي هو السقوط في الاسناد الذي هو السقوط في الاسنادي. وهنا في هذا الدرس نتكلم على ما يتعلق بالطعن في الراوي الذي هو السبب العام الثاني والطعن في الراوي يكون, لي يكون لي في ما عشرة, عشرة أسلاف الطعام في الراوي منها خمس تعلق بالعدالة ومنها خمس تعلق بالضبط وقد عرفنا في ممضى تعريف الصحيح ما رؤية بنقل عدل تام الضبط متصل الاستهاد غير معلل ولا فما يتعلق ب متصل الاستهاد الذي في المنكطعة مرة في الدرس الماضي وكذلك ما يتعلق بمعلل ولا شاد لأنه من صفات المتن و... وأما ما يتعلق به في هذا الدرس عندنا الأول والثاني وهو يعني ما بنقل بالعجل تام الضبط ف... يعني من... من... من شرط الراوي الصحيح ومن حديثه مقبولا وأن يكون, يكون عادلا وأن يكون ضابطا وأن يكون تام الضبط وقد عرفنا أن الضبط إذا خف وانجبرى فإنه يكون صحيح لغيره وإذا خف ولا جبر يكون حسن لذاته وإذا توبع من توقف في حديثه فإنه يكون لأن يكون حسن لغيره وهذه الأسباب العشرة منها خمسة تتعلق خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي الكذب الراوي أول الكذب, الكذب والتهمة، الكذب والتهمة، وفحش الغلط، وفحش الغلط، والجهالة، والغفلة والفسق، لا هذه لا, لا العدالة، العدالة، العدالة، الكذب والتهمة، والتهمة به، والفسق، والفسق، والجهالة، والجهالة، والبدعة، والبدعة هذه تتعلق بالراوي، بالعدالة، تتعلق بال اللي اللي عدالة الراوي، وثاني تتعلق بضبطه أي بضبط الراوي. فهذه الخمسة تتعلق بالعدالة والخمسة التي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط فحش الغلط والغفلة, والغفلة والغفلة والوهم والوهم ومخالفة الثقات, الثقات وسوء الحسن هذه تتعلق بتعلق بالضبط ثم إن إن إن إن إن إن انه حصل يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرها مرتبة ترتيبا تنازليا باعتبار ب.. شدة, آ.. ش.. شدة القدح الجرح ترتيبا تنازليا وصارت مختلفة يعني, يعني تلك التي خمسة على حدة والخمسة التي على حدة يعني جمع بينهما ورتب ترتيبا تنازليا ب.. ب.. ب.. بشدة القدح يعني فيها، فالالأول يعني خاصة بالعدالة وخامسة خاصة بالضبط، ثم لُكَرت عشرة متوالية بحسب شدة القذف، فأولها، ولهذا تكون مخلوطة، يعني ما كان في في يتعلق بالضبط يعني متقدم، وبعض ما كان في العدالة متأخر. فرتبت ترتيبا تنازليا باعتبار شده القذع اولها ما يتعلق بالكذب يعني الكذب الرسول صلى الله عليه وسلم واخرها ما يتعلق بسوء الحفظ الاول الاول, الأول ايش يتعلق نعم بالكذب لا, لا لا الترتيب التنازلي الكذب اعلاها ها؟ ثم الكذب عليها الكذب ثم اتهمته به ثم فحش, ثم الغلط, فحش الغلط وهذا فحش الغلط هذا من ما يتعلق بال يعني ضبط الراوي ولهذا يعني قدم لشدته شدته قدم من من الخمسة التي يتعلق بالضبط يقدم ل نعم الغلط ثم الغفلة ثم الغفلة غفلة الراوي يعني كان مغفل يعني فهذا أيضا يعني يليه في القدر ثم الفسق يعني فهذه فهذه خمسة يعني ثلاثة منها تتعلق بالقسم الأول واثنان يتعلقان بالقسم الثاني نعم ثم ثم الوهم ثم الوهم ثم مخالفة الثقات ثم ثم الوهم هو يروي على سبيل الوهم ومخالفة الثقات يعني كون يعني في الثقة يخالف من هو وثق منه أو الضعيف يخالف من هو وثق منه نعم ثم الجهالة ثم الجهالة, الجهالة بالراوي يعني مجهول يعني يكون مجهول العين ومجهول الحال نعم ثم البدعة ثم البدعة وهي إما مكثرة ومفسقة ثم, ثم سوء الحفظ, الحفظ الذي يعني يكون إما دائما ومستمرا مع الراوي أو أنه طارئ عليه بسبب من الأسباب التي طرأت عليه ككون احترقت كتبه أو كونه يعني حصل له مصيبة أو حصل له شيء يجعله يتشوش فكرة ويحصل يعني منه عدم الضبط ويسوء حفظه. نعم. الوجه الأول الموضوع ما هو الموضوع وبما يعرف الموضوع. يعني هذه العشرة التي جاءت مرتبة يعني على حسب شدة القدح بدأ بها بتفصيلها يعني حصل بدء بتفصيلها يعني حافظ بن حجر رحمه لما سردها يعني مرتبة يعني بدأ بالكذب الذي هو أقبح أنواع الطعن في الراوي وهو أن يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي نعم الموضوع ما هو الموضوع وبما يعرف الوضع ومن أين يؤخذ متن الحديث الموضوع واذكر شيئا من الأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع واذكر حكم الوضع والواضع ورواية الحديث الموضوع الحديث الموضوع هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الوضع بإقرار الواضع أو بحال المروي كأن يكون مناقضا للقرآن أو السنة المتواترة ومثل الحديث الموضوع تارة يأخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات وتارة يخترعه الواضع من عند نفسه وتارة يأخذ الواضع حديثا ضعيف الاسناد فيركب له اسنادا صحيحا ليروج ومن الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع ألف عدم الدين كالزنادقة بغلبة غلبة الجهل كبعض المتعبدين جيم فرط العصبية كبعض المقلدين دال اتباع هوى, اتباع هوى بعض الرؤساء ه الإغراب لقصد الاشتهار والوضع مطلقا حرام بالإجماع ولا عبرة بشذوذ من شذف أجازه في الترغيب والترهيب فإنه قد أبعد النجعة واتبع غير سبيل المؤمنين لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكمل الله الشريعة وأتمها ولم يجعلها بحاجة إلى تكميل من هؤلاء الوضاعين وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث, الحديث المتواتر وهو قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحكم من تعمد وضع, الح... وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء حلة الشريعة أو عكسه مرتكب كبيره وقد بالغ أبو محمد الجوين والد إمام الحرمين فقال بتكثيره وحكم رواية الحديث الموضوع حرام فلا تجوز روايته إلا مقرونه ببيانه والقدح... إلا ببيانه والقدح فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه مسلم ثم بعدما مر ذكر العشرة التي فيها القدح في الراوي مرتبا ترذيبا تنازليا في الفحش وشدة القدح وأولها الموضوع جاء الكلام على الموضوع وتعريف الموضوع هو ما رواه راوي عرف بتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الراوي معروف انه تعمد الكذب على رسول الله فهذا لا يقبل منه اي حديث ولا يقبل يقبل منه ذلك لانه عرف بالكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام فحديثه حديثه مردود وحديثه لا, لا يعول عليه ولا يلتفت اليه نعم هذا تعريف بعده ويعرف الوضع بإقرار الواضع أو بحال المروي كان يكون مناقضا للقرآن والسنة المتواترة. يعرف يعني وضع الوضع الحديث بإقرار الواضع بأن يعني, يعني يقر بأنه وضع أو بكونه يعني يعني أتى بكون الحديث مخالف لما جاء في القرآن وما جاء في السنة المتواترة. يعني مناقض لها. يعني هذا يدل على وضعه. يدل على وضعه أن يكون مخالف للقران الكريم وان يكون مناقض ايضا للسنه المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه هذه هي الاشياء التي يعني يعرف بها الوضع نعم ومتن الحديث الموضوع تاره يؤخذ من كلام الحكماء ومن الاسرائيليات وتاره يخترعه الواضع من عند نفسه وتاره يأخذ الواضع حديثا ضعيف الاسناد فيركب له اسنادا صحيحا ليروج وهذا يعني يعني الحديث الموضوع يعني أحيانا يؤخذ من, من, من كلام الحكمة يعني كلمات جميلة وعبارات لطيفة يعني كل من يسمعها تعجبه ويعرف أنها حق ويشترك الخاص والعام في معرفة أنها حق يعني كلام, كلام جميل كلام لطيف حكم يعني من سمعها يرتاح لسماعها فيركي فأتي فيضع يعني اسنادا ثم يجعل متنه هذه الحكمة وكذلك أخذنا الإسرائيليات يعني من بعض الأحاديث الإسرائيلية التي يعني جاءت في الكتب الإسرائيلية فأتي بيركب لها اسنادا يركب لها اسنادا وذلك لتروج وكذلك أيضا الشيء قال ياخذ من كلام الحكماء والاسرائيليات وتارة يخترع يخترعه الواضع وتارة ياخذ حديثا ضعيفا وتارة يخترعه الواضع يعني يخترعه يعني يخترعه الواضع يعني ياتي بكلام ليس من الاسرائيليات ولا من من الحكم وانما هو شيء اخترعه الواضع متن وركب وركب له اسناده يعني جاء بكلام يعني مخترع من عنده لم يكن يعني افده من غيره يعني فيركب له اسنادا نعم والرابع ثلاثه نعم تاره يؤخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات نعم وتاره يختلقه الواضع نعم وتاره ياخذ الواضع حديثا ضعيفا ضعيف الاسناد فيركب له اسنادا وهذا ضعيفاً. وهذا ان كذلك يعني حديث ضعيف لا يحتج به فياتي بإسناد من عنده يعني يركبه ويجعل متنه ذلك الحديث الضعيف يعني ليروج ولي يعني يبتلا به من يبتلا به نعم والأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع عدم الدين كالزنادقة عدم الدين عدم الدين يعني هم الزنادقة الذين يعني يعني مرقوا من الدين و وهم كفار يعني فهؤلاء يعني يحصل منهم يعني وضع الاحاديث ليضلال الناس نعم كما ظلوهم نعم كالزنادقة غلبة الجهل كبعض المتعبدين غلبة الجهل كبعض المتعبدين يعني الذين يعني يضعون يضعون الحاديث يعني من أجل يقولون يضعونها من أجل ترغيب الناس ومن أجل يعني كون الناس يتجهون إلى الدين ويحرصون على فإن, فإن هذا الشريعه كاملة لا نقص فيها ولا تحتاج إلى وضع إلى وضع وضعين وكذب كذابين وإنما هي كاملة بإكمال الله عز وجلها فليس بحاجة إلى تكميل من الوضعين الذين يضعونها ويقولون يعني أننا نضع الحديث يعني من أجل ترغيب الناس يعني في العبادات ترغيب الناس في العبادات و... فيقولون في ما كذبنا على الرسول كذبنا له يقولون نكذب للرسول يعني يريدون أن يرغبوا الناس في سنته وفي وهذا مثل الاحاديث اللي جاءت في, أو... في فضائل السور يعني كثير من فضائل السور يعني ما جاءت عن طريق الوضع فهم يقولون لسنا لم نكذب على الرسول وانما كذبنا له وهذا يعني من اقبح ما يكون وذلك أن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل من وضعين يضعون شيء يكملها فهي كاملة في تكميل الله عز وجل ولم ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد الناس على كل خير وحذرهم كل شر فلا هنا فليس هناك إضافة تضاف إلى شريعته وهذا من جهلهم ويعني فساد رأيهم الثاني يكون بعض متعبدين. فرط الجهس العصبيه كبعض المقلدين وكذلك ايضا فرط عصبية يعني تقليد احد يعني سواء في في المذاهب او في العقائد لان, لأن هذا من من الاسباب التي تجعل يعني بعض الناس يعني يكذب من اجل ترويج مذهب من يتبعه ومن يقلده نعم اتباعه هو اتباع هوى بعض الرؤساء اتباع هوى بعض الرؤساء إذا يعني شاف يعني بعض الرؤساء شيء يعجبه يعني أتى بشيء يعني كذبه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثاله الذي ذكر عن عن, عن, عن المأمون أنه كان يعني عنده حمام يلعب به فجاءه شخص. يقال له مامون الماموني بن أحمد فوضع حديثا قال لا لا سبق إلا في نصل أو حفر أو خف او حفر أو أو جناح فأتى بكلمة جناح يعني وضعها وأضافها إلى الحديث من أجل يعني إن تكون يعني يحصل منه هذا الفعل وهذا العمل ولعب الحمام. فعرف المامون أنه كذب ان هذا كذب رضي الله وسلم فما كان منه إلا أن ذبح الحمام وتخلص منه ذبح الحمام الذي كان سببا في كون هذا الوضع يضع حديثا يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من حسن عمله أنه ذبح الحمام وتخلص منه هذا الذي وضع من أجله الحديث نعم الإغراب لقصد الاشتهار وكذلك الإغراب بقصد الاشتهار يعني كل كما يقول خالف تذكر يعني خالف لتذكر يعني معناه اللسان يغرب ويأتي بشيء حتى يقال قال فلان كذا قال فلان كذا يعني أتى بشيء غريب فهو يضع الحديث يعني من أجل أن يشتهر. نعم. والوضع مطلقا حرام بالإجماع ولا عبرة بشذود من شذف أجازه في الترغيب والترهيب فإنه قد أبعد النجعة نعم الترغيب والترهيب الذي مر أنهم يعني يضع يعني الحديث يعني لبعض المتعبدين يعني بعض المتعبدين يعني يضعون في الترغيب والترهيب نعم قال فإنه قد أبعد النجعة واتبع غير سبيل المؤمنين لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية ولم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الشريعة وتوأتمها ولم يجعلها بحاجة إلى تكميل من هؤلاء الوضاعين قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر وقوله من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وحكم من تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء لحلّة الشريعة أو عكسه مرتكب كبير. هذا الأول هذا الراة. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الشريعة. يعني هؤلاء الوضعين الذي يضعون للترهيب والترهيب يعني عملهم منكر مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم كاملة لا تحتاج إلى تكميل بأن يكذب له صلى الله عليه وسلم ويرغب بل يكفي الناس ما جاءت به السنة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجون إلى وضع أحاديث من أجل الترغيب والترهيب فإن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية من جملة الأحكام الشرعية ولا يجوز للنسان أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بحجتي أنه يقول نحن نكذب له من أجل ترغيب الناس وميجر صرف الناس عن الفسوق وعن المعاصي إلى العبادة فيضعون حديث ترغبهم في ذلك هذا من أكبر وغلق. نعم. وقد ورد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر وهو قوله من كذب علي متعمدا فليتبوا ومقعده من النار هذا و... أشهر حديث في المتواتر أشهر حديث في المتواتر وأقرب شيء يمثل به المتواتر هو هذا الذي هو يعني من كذب علي متعمدا فليته هو ما قده من النار وقد مر يعني في مماض يعني في درس سابق حديث المرء مع من حب وهو حديث ذكره ابن كثير عند ذكر الساعه في سوره شورى نعم وحكم من تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء حلته الشريعة أو عكسه مرتكب كبيره وقد بالغ أبو محمد الجويني والد الإمام الحرمين فقال بتكفيره يعني هذا الذي مر من كون يعني بعض المتعبدين يضعون حديث بالترهيب والترهيب يعني من, من, من وضع شيء من ذلك فانه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أبو محمد الجويني والد امام الحرم فقال بتكثيره وقد ذكر الحافظ بن حجر أن أنه إذا كان ما ترتب عليه يعني أحكام شرعية أما إذا كذب يعني بشيء يعني فيه إثبات حكم, إثبات حكم شرعي أو يعني فإن هذا فإن هذا يكون كافرا لأنه كذب على رسول صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى سنة ما منها وأما إذا كان من قبيل ما يعني فيه الترهيب والترهيب والذي أخطأ فيه هؤلاء فالجمهور على أنه مرتك كبيره وإمام الحرمين والد إمام الحرمين والد إمام الحرمين محمد الجويني والد, الحرمين, والد, الحرمين, والد, الحرمين, والد, الحرمين, والد الحرمين قال بتكفيره مع وانه كافر يعني كالذي يعني يضع شيئا يتعلق بأحكام الشرع نعم وحكم رواية الحديث الموضوع حرام فلا تجوز روايته إلا مقرونة ببيانه والقدح فيه نعم رواية الحديث الموضوع لا يجوز روايته ولا يجوز ذكره إلا مبينا كونه موضوع أما كون ساني أثيب به يستدل به ويسكت وهو فإن ذلك لا يجوز لا يجوز الإنسان أن يستدل بحديث الموضوع ولا يجوز الإنسان يذكره إلا مبين أنه موضوع ويحذر الناس منه يذكر للتحذير منه لا يذكر لا به يذكر حديث الموضوع للتحذير منه لا للاستدلال به لا يجوز الاستدلال به واذا ذكر فإنه يبين أو يذكر لبيان وضعه ولا بيانه أنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مكذوب الرسول وأنه يعني لم وأنه لا يستحض وضعفتهなら رسول عليه ball لونه الحديث نعم بعده وحكم رواية الحديث الموضع حرام فلا تزوز روايته إلا مقرود سبب بيانه والقرح فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث, حد بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين فهو الكذبين من حد those by يرى أنه كذب يعني ذكر النووي أنه يعني في بعض جاء بضبطه في بعض الكاذبين وجاء بعضها الكاذبين والمشهور هو الكاذبين يعني احد الكاذبين الذين حصل من الكذب هو شريك لان كونه يحدث به يعني يحدث بالاثم ويحدث بالشيء الذي لا يجوز نعم الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المتروك والمنكر والمعلل عرف الحديث المتروك ثم اذكر المراد بالحديث المنكر وما هو المعلل وبما تحصل معرفته وما منزلته من علوم الحديث الحديث المتروك هو الذي هو الحديث الذي ورد بسبب وهو الحديث الذي رد بسبب تهمة راويه بالكذب كروايه من يكون معروفا بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي والمراد بالحديث المنكر هو الحديث الذي رواه راو كثر غلطه أو اتصف بالتغفير وعدم الاتقان أو بالفسق في القول والعمل فسقا لا يبلغ حد الكفر فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة كان يكون مرويا على سبيل التوهم فتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك ومنزلته من علوم الحديث هو من أغمضها وأدقها فلا يطلع عليه إلا القليل من كبار الآئمة الذين رزقهم الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا يعني هذه يعني بعدما مر ما يتعلق بالقسم الاول اللي هو موضوع يعني ذكر, أو ذكر, بعد ذكر بعد ذلك ما الوجوه الأخرى التي تليه يعني في الشده وفي يعني وفي شده القدح يعني فذكر بعد ذلك الذي هو الذي هو التهمه بالكذب والمتهم بالكذب الذي لا يعرف أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عرف أنه كاذب في أقواله وحديثه مع الناس معروف أنه بالكذب مشهور بالكذب أو عرف بالكذب فهذا يعني حديثه لا يقبل ولكنه لا يقال أنه موضوع ولكن يقال انه متروك لأن هذا الحديث من هذا النوع من الحديث يقال متروك يعني لا يعول لا عليه لأن صاحبه معروف بالكذب في حديث الناس ومع الناس فيعني يرد حديثه لان من اجتر على الكذب في حديثه قد يحصل منه الاجتراء على الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا نزل عن الاول الاول الذي كان يتعمد الكذب واما هذا عرف بالكذب في حديثه مع الناس فلا يبعد وليس بعيدا ان يحصل منه الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام فلهذا رد حديثه وصار وصار في القبح يلي الحديث الموضوع وصار في القبح يري الحديث الموضوع فتجرؤه أو تساهله في الكذب على الناس يجره إلى أن يتساهل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى لأن يعني لأن هذه الأسباب التي هي أسباب الجرح يعني يذكر في مقابلها ما يوصف به الحديث الذي جاء عنهم، فاللي جاء عن وضاع، يعني قال موضوع، والذي جاء عن المتهم بالكذب يقال له متروك، والذي جاء يعني عن عن غيره مما ذكر بعده، الشاشات ذكرت بعده يوما بالكذب. المُنكر. المنك... لا المنكر هذا هو الحكم، لكن اسباب الطعن. فحش الغلط وكذبة الغفلة، فحش الغلط, الغلط وهذا نعم، والغفلة، وظهور الفسق، نعم، الفاسق، نعم الفسق يعني فحش الغلط والغفلة والفسق يعني ما لا يصير التكفير، نعم هو، وكذلك الوهم الذي هو المعلل. يعني الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني والثالث والرابع والخامس والثالث نعم والسادس نعم هذه كلها يعني الأول من هذه السته يعني من هذه الخامسه يقال له منكر يقال له متروك ويعني والثالث بعده يقال لها منكر يعني على خلاف رأي من لا يشترط المخالفة أما الذي يشترط المخالفة قد من ربنا أن المعروف الذي يخالفه المنكر فهذا ليس من قبيل المخالفة وإنما هو من طبيل أن يكون متصفا بهذا الوصف فحديثه يقال له منكر يعني فالفاسق يقال له منكر وال والذي حصلت من يقال له منكر والذي يعني فحوش غلطه يقال له منكر نعم والمراد بالحديث المنكر هو الحديث الذي رواه راو كثر غلطه أو اتصف بالتغذيل وعلم الاتقان أو بالفسق في القول والعمل فسقا لا يبلغ حد الكفر فمن فحوش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة هذه المخالف الذي سبق المرة الذي هو المعروف مقابله المنكر المعروف يعني المقبول مقابله المنكر يعني فهذا يعني لا علاقة له بالمقالة وإنما هو لكون صاحبه مما فاسق وإما مغفل وإما فاحش غلط نعم. والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحه كان يكون مرويا على سبيل التوهم وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق ويطلع عليه ويطلع عليه بالقراءات الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك. يعني يعرف يعرف يعرف الوهم الذي يعني يطلق على أو حديثه يوصف بأنه معلل يعني على ب على الطرق والمثون والأسانيد ويكون ذلك بوصلي ب يعني وصل يعني شيء منقطع. يعني بأن يصل الشيء منقطعا وفي في المتون بأن يعني يدخل حديث في حديث بأن يدخل في حديث لوهمه وعدم يعني ضبطه يدخل حديثا في حديث فيجعلهما حديثا واحد مع أن كل واحد مستقل يعني الآخر ويعني وهذا من أدق العلوم الحديث وأغمضها والذي لا يطلع عليه ولا يتمكن منه إلا من أعطاه الله فهما يعني في هذا الفن فإن هذا هو الذي يستطيع أن يميز بأن هذا الذي وصله بما يتعلق بالاسانيد أنه غير صحيح وكذلك ما, ضم ما ضمه أو ما ضم بعضه إلى بعض من الحديث وعلى اعتبار أنها كان حديث واحد فهذا لا يطلع عليه إلا يعني الحذاق من المحدثين ولهذا قال هو من دقها وأغمضها نعم هذا المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون مرويا على سبيل التوهم نعم. وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وسط مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث وصل منقطع, يعني أو منقطع هذا بالنسبة للإسناد أو إدخال حديث في حديث يعني في المتن أو إدخال حديث في حديث في المتن بأن يعني يروي يعني حديثين على اعتبار أنهما حديث واحد فيحصلوا يعني بذلك يعني نكون يكون معلل ولا يعني يتنبه لذلك إلا الحداق الذين يميزون يعني هذا المتن من هذا المتن وأن هذا التركيب أنه حصل على سبيل الوهم وذلك بجمع الطرق والتتبع لها نعم ومن من علوم الحديث هو من أغمضها وأدقها فلا يطلع عليه إلا القليل من كبار الأئمة الذين رزقهم الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا لا. الوجه السابع مدرج المتن ومدرج الإسناد إلى كم ينقسم المدرج وما هي أقسامه واذكر أقسام مدرج الإسناد وما هي أمكنة مدرج المتن وبما يعرف الإدراج ينقسم المدرج إلى قسمين مدرج الإسناد ومدرج متن فمدرج الإسناد هو ما كانت به فيه بتغيير سياق الإسناد وهو أقسام منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه, فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الخلاف ومنها أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فانه عنده بإثناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإثناد الأول ومنها أن يكون عند, عند راو متنان مختلفان بإثنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإثنادين ومنها أن يسوق الراوي الإثناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه ويظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك ومدرج المثل هو أن يقع في المثل كلام ليس منه كدمج موقوف مرفوع من غير بيان والإدراج تارة يكون في أول الحديث وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر ويعرف الإدراج بورود رواية, مفص... بورود رواية مفصلة ل... مفصلة مفصل. للقدر المدرج مما أدرج فيه ب... أو بالتنصيص على ذلك من الضاوي جيم أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك انتهى؟ نعم نعم نأوله ينقسم المدرج إلى قسمين مدرج الإسنادي ومدرج المتل فمدرج الإسنادي هو ما كان من الإدراج؟ وهو يعني اضافه يعني شيء او ضم شيء الى شيء يعني ادراج متن وادراج اسناد وادراج متن فادراج الاسناد هو ان يعني يكون الحديث يعني جاء من طرق متعدده باسانيد متن باسانيد مختلفه ثم ياتي انسان وياتي باسناد واحد فيركب عليه تلك المتون كلها فيكون هذا مدرج الاسناد لان يعني هذه المتون التي رويت بطرق متعددة حذف تلك الطرق واكتفى بطريق واحد وجعل المتن مركبا يعني على هذا فهذا مدرج إسناد لان احاديث يعني ذكر اسناده ليس اسنادا لها وساندها التي هي مبنيه عليها قد حذفها هذا, الـ هذا الـ يعني هذا الذي حصل منه حصل منه الإدراج يعني في الإثناد الأول مثال الأول أنه يذكر أسانيد قال أن يروي جماعة للحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إثناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف نعم يعني جعل المتهم يعني لإثناد واحد مع أن الإثناد مع أن ما جاء جعلوا ناس متعددين فحدث أولئك وأبقى شخصا واحدا فظن أن هذا الكلام كله من طريق هذا الشخص والواقع ليس كذلك الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول يعني يكون عند راوي الحديث عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر عند, عند ذلك الراوي فيأتي إنسان ويروي عن ذلك الشخص الحديث تاما بالإسناد الأول فيكون معنى ذلك الزيادة التي جاءت من طريق أخرى الحقها, الحقها بالأول وجعلها يعني من راو واحد وترك الإسناد الذي فيه الذي متنه تلك الزيادة فجعل الأصل والزيادة كلها بإسناد واحد نعم ومنها أن يكون عنده راو عند راو أن يكون عند راو متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه ما عنه راو مقتصر على أحد الإسنادين وهذا كذلك يعني يكون راو عنده متنان مختلفان يعني بإسنادين فيرويه ما واحد مقتصر على أحد الإسنادين فهو شبيه بالذي قبلنا ومنها أن يسوق الراو الإسناد فيعرض له عالض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك أن يكون الراوي أو المحدث يملي على الطلاب يعني حديث يعني يسوق الإسناد ثم إذا خلص الإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلام من عندي نفسي، كلام من عندي نفسي، فظن بعض من سمعه أن هذا الكلام هو المتن، يعني طرأ عليه شيء، طرأ له الذي يملي الحديث على, على على على تلاميذه يملي عليهم ساق الأسناد وقال حتى وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طرأ عليه شيء فقال كلام من عند نفسه لا علاقة له بحديث صلى الله، فظن السامعون بأن هذا الكلام هو المتن. ويمثلون ويمثل لذلك من امثله ذلك أن أن أن, أن ان ان محدثا كان يحدث وحدثنا فلان حتى وصل الاسناد ولما قال قال رسول الله صلى وسلم دخل رجل, دخل رجل يعني عليهم فنظر إليه وولده هو رجل معروف بالعباده معروف بالزهد فقال الله أكبر من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار فهؤلاء كتبوا هذا الحديث كتبوا هذا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو معنى قوله يسوق المتن حتى إذا انتهى منه وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له شيء طارئ فقال كلاما من عند نفسه فظن الحاضرون بأن هذا هو متن الحديث الذي أمل عليهم إسناده نعم فمدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه كدمج موقوف مرفوع من غير بيان نعم هذا هو مدرج المتن أن, يوضع أن يؤتى بكلام مع المتن ليس منه إما توضيح ولكن ما ذكر من قال أو أن هذا قيل توبيحا فيضم يعني هذا الكلام الذي يقيل يعني وليس كلام الرسول عليه السلام فيوضع إليه وذلك يكون في أول السناد وفي أثناء السناد وفي آخره ويكون في آخره أكثر منه يعني في أوله وفي ويعني ومعنى هذا أن مدرج المتن يؤتى به بشيء يوضح ثم يعني يضم هذا التوضيح إلى المتن ويعني يحذف يعني الشيء الذي يدل على أنه مدرج وأنه مدرج نعم ومترجمه هو ان يقع في المتن كلام ليس منه كدمج نعم. موقوف مرفوع من غير بيان نعم كدمج موقوف مرفوع من غير بيان أو يعني نفس وقد يكون نفس الراوي يعني أتى بكلمة يوضح فيها كلمة في أثناء في أثناء الحديث ثم بعد ذلك أدخلت مع الحديث وقد <تصفيق> ليس هذا يكون من من من من من من, من, من التابعين وإنما يكون من دونه في أثناء السناد هو الذي أتي بكذا لتوبّه نعم ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة لقدر المدرج مما أدرج فيه نعم يعني ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للمدرج بأن يكون فيه يعني يذكر نفتم ثم يقول يعني يذكر يعني شيئا منه ثم يذكر متين يعني ثم يقول قال رسول الله يقول كلام عن ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رواية يعني بينت يعني أن هذا مدرج فعرف بأنما يعني ان هذا كلام كله يعني ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أوله ليس مكلام الرسول ليس مكلام الرسول وبعده يعني جاء بعد ذكر الراوي او المحدث يعني كلام عنده نفسه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا افعل كذا وكذا من انت ما جاءنا به هريره انه قال اسبغ الوضوء فاني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فجاء بعض الرواج فيعني قال يعني حدث الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل كلام بهريره مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أو بالتنصيص على ذلك من الراوي نعم أو التنصيص على ذلك من الراوي بأن يقول بأن قلت أو هذا قوله أو أن هذا قلت نعم أو هذا قول فلان نعم أو بإستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أو بإستحالة قول النبي يقول ذلك يعني كون دخل في كلامه يعني شيء أدخل على سبيل الادراج وأنه مستحيل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول ذلك نعم المقلوب ما هو المقلوب وما هي اقسامه مع التمثيل المقلوب هو ما كانت المخالفه فيه بالتقديم والتاخير وهو قسمان مقلوب سندا كمره ابن كعب وكعب بن مره فان اسم احدهما اسم ابي الابن الاخر نعم ومقلوب مثل ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ففيه رجل تصدق بصدقه فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا مما قلب على أحد الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين ثم بعد ذلك المقلوب والمقلوب هو الذي حصل فيه تقديم وتأخير حصل تقديم وتأخير يعني في, في ال هو قد يكون في السند ويكون في المتن يعني فمن من في المره ابن كعب وكعب مرة لان هذا يعني يعني كل واحد منهما يعني اسمه ابن الاخر يعني ف يعني ففيه, ففيه تقديم وتاخير وكذلك ابراهيم يعقوب إبراهيم وإبراهيم من يعقوب إبراهيم من يعقوب ويعقوب من إبراهيم فإن هذا أيضا من قبيل المقلوب يعني قد يأتي شخص بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا ويعني وبسبب ذلك القلب الذي يكون بينهما يكون اسم هذا يوافق اسم أبيه فهذا هو المقلوب سندا والمقلوب متنا هو الذي مثل به حديث الحديث الصحيح الذي فيه سبعتني يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله فإن الحديث الذي ليس فيه قلب والذي جاء على الصواب هو رجل صدق صدق, صدق فعقباه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو الصواب لأن الفاق من اليمين جاء في بعض روايه في صحيح مسلم يعني القلب وجاء فيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهذا يعني هذا صارت الشمال هي المنفقة واليمين هي التي يعني تنقلب الامر في الصواب والمحبوب والذي فيه السريح من القلب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني اللفاق من اليمين ليس من الشمال فالقلب يعني يكون شماله هي المنفقة ويعني اليمين هي التي لا تعلم ما أنفقت الشمال ومن ذلك الحديث أيضا الذي في الرجل الذي لا يؤدي الزكاة يعني زكاة عبده قال فإنها تفتح له فإنه يفتح لها بقع طرقر فتأتي إليه يعني تطعه يعني يعني من أولها إلى آخرها ثم إذا انتهى آخرها رجعت لها إذا مر عليه أخرىها رد عليه أولها هذا هو الحديث المستقيم إذا مر عليه أخرىها رد عليه أولا يعني معناها أنها تمر عليه من أولها إلى آخرها فإذا انتهى بدأت من جديد جاءت الأولى حتى ينتهي القلب الذي حتى حتى إذا مر عليه أولها رد عليه أخرىها. إذا مر عليه أولاها رد عليه أخرى هذا غير مستقيم لأن الأولى إذا مرت الأخرى في طريقها إليه ما ترد وإنما الرد يكون بعد انتهاء الآخر يبدأ من جديد يعني الابل مثلا إذا كانت خمسين من الابل يعني تأتي الأولى حتى تنتهي الأخيرة فإذا انتهت الأخيرة جاءت الأولى مرة ثانية حتى يعني تمر عليه هذا الخمسين مرة أخرى فالقلب الذي فيه هو إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها معلوم أنه إذا مرت له أولاها فالاخرى في طريقها إليه ما يترد وإنما يترد إذا انتهى العدد ومر آخرها تبدأ من جديد تاتي الأولى وهكذا تتكرر هذا هذا من أنواع المقلوب ثم ها و... و... القلب المقلوب يعني ما كانت المخالفة به بالتقديم والتأخير نعم. وهو قسمان مقلوب نعم. سندا كمر بن كعب وكعب بن مره نعم. فان اسم أحدهما اسم ابن, ابن الآخر نعم. ومقلوب متنى ومن امثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله فيه رجل تصدق بصدقة فأقفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا مما قلب على أحد الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ثم في الصحيحين نعم انتهى والله تعالى على وصلى الله وسلم وبرك على أبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم أيها المسلمين يقول السائل هل تقبل رواية الكذاب بعد إعلان توبته من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دسؤال هل من كذب على الرسول من كذب على الرسول هل طلعًا... لا أدري لا أدري يعني التوبة قد يعني قد يتألم في التوبة. يقول منفحو شغلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه على رأي من يشتند في المنكر قيد المخالفة. الإيش؟ على من ظهر فسق أو كثرة غفلته أو ظهر فسقه على رأي من يشتند في المنكر قيد المخالفة. قيد المخالفه على راي ولا على خلاف راي على راي ها أعد... عندك... عندك موجود عندكم منفح شغلته نعم او كثرة غفلته او ظهر فسقه على راي من يشترط في المنكر قيد المخالفه نعم كيف يصف الحديث ايش كيف, كيف يصف الحديث لأنه منكر نعم هو يقيد المنكر بالمخالفة على رأي من يقيد المنكر بالمخالفة على رأي من يقيد المنكر يعني ان المنكر يعني يأتي يعني بمقابل المعروف والمعروف هو يعني المقبول والمنكر هو المردود لكن هذه يعني هذه الثلاثة كلها يقال لرواتها الذين روها يقول حديثهم منكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليقدم يديه على ركبتيه هل هو مقلوب ليش؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليقدم يديه على ركبتيه قال قال ذلك بعضه العلم قال ذلك بعضه العلم إن, إن فيه قلب لكن يعني الـ يعني الـ القلب يعني ليس بواضح لكن المقصود من ذلك أن يعني تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين كل ذلك سائر لكن بشرط الا يكون يشبه يعني فعل البعير يعني من ناحيه كونه على الأرض ويصير له صوت فسوف قدم ركبته وصار لها صوت فان هذا يشبه البعير واذا قدم يديه بقوة وصار لها صوت صار يشبه ذعير ويعني الانسان ال ال اذا قدم يعني هذا او قدم هذا لا باس به بعض العلماء قال انه يعني سواء قدم هذا وقدم هذا اي انما الخلاف في الاولى والافضل والا فان ذلك صحيح يعني إن ذلك صحيح يعني إن قدم الركبتين اليدين أو قدم اليدين هذا اليدين على الركبتين أو ركبتين على اليدين كل ذلك صحيح لكن لا يحصل منه شيء الذي يشبه البعير يعني في قوة الجثوم على الأرض بحيث يطنع صوت يعني بهذا وإنما ينزل برفق يعني حتى تصل ركبته إلى الأرض أو تصل يديه إلى الأرض وكل منهما كل من صحيح ولكن الخلاف بينهم إنما هو أيهما أولى إما هذا وإما هذا وإلا فإن كل واحد من صحيح لكن بشرطي ألا يكون مشابه البعير في الصوت الذي يحصل في النزول إلى الأرض يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما الفرق بين المدرج والموضوع المدرج نعم المدرج يعني هذا يعني أضاف إليه أو حصل يعني على سبيل الخطأ يعني وأما الموضوع يعني تعمد الكذب وأما هذا ما في تعمد الكذب اللي هو المدرج ما في تعمد وإنما حصل خطأ بأن أضيثه يعني إلى كلام الرسول الله سلم يعني كلام غيره يعني على سبيل الغلط أو على سبيل الخطأ وأما الوضع لا تتعمد يقول منهم الزنادقة الزنادقة هم, هم الذين مرقوا من الدين والذين يعني مثلما جاء في كلام ابي الرازي رحمه الله الذي نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفايه قال اذا رايتم احدا ينتقد احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه زنديق وذلك ان الرسول حق والكتاب حق وانما ادى الى الكتاب والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه يعني زنادق يعني معنى أنهم يعني مرقوا من الدين وأنهم يعني يأتون بالأشياء التي يضيفونها الى الدين ويروجونها يعني حتى يفسدوا المسلمين ويفسدوا عليهم دينهم وعقائدهم يقول من أسباب الطعن في الراوي البدعة ونجد ستاته هذه ستاته إن شاء الله في الناس يقول هل المراد بتبوت اللقي؟ هو سماع التلميذ من شيخه ولو في حديث واحد أو مجرد رؤيته والاجتماع به دون أن يحدثه معلوم أن الرواية تكون عن اللقي وعن الملاقات ويعني والمهم أنه إذا كان لقيه وقد روى عنه وقد روى عنه جاء حديث يروى عنه وقد لقيه فإنه يعتبر متصلا يقول اذا ذكر المحدثون عن حديث ما انهم منقطع الاسناد فليقصدون ما سقط منه راو واحد لا يعني المنقطع يطلق يطلقين اطلاقا يعني عام و خاص فيطلق على كل يعني ما في الاسناد يعني قال فيه انقطاع ولهذا يقال ان يعني ان المعلق أن فيه انقطاع عدم وجهد السنة لكن التعريف الذي خاص بالمنقطع والذي يتميز به عن غيره من وعد انقطاع هو يعني أن يكون ساقط واحدا أو يكون اثنان بشرط عدم التوالي اثنان بعدم التوالي بأن يكون في مكانين الانقطاع في مكانين والانقطاع هو من صفات الاسناد بخلاف المقطوع فإنه من صفات المتن جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب توب إليك